رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد الجنازة حتى نصلى عليها فلو قيراط ومن شهدها حتى تدفن فلو قيراطا فيه لوم القيراطا قال مثل جبلهم العظيمين متبق عليهم ولمسلمين حتى توضع باللحدة وقال البخاري من تبع جنازه مسلما ايمانا واحتسابا وكان معه حتى صلى عليها ويقرغ من دفنيا ويقرغ من دفنيا فانه يرجو بخيرات كل قيراط مثل احد